جرد جرد جرد جرد جرد جرد جرد قم للمعلم وفيه التبجيل فلقد كدت أ ن تصبح ر س و ل ا أ ن ت على طريقك تتمشى كنت مساعده انت على قدر من الغير مسعود ؤ و ل أحسب وأنت لا تفهم مع كل من بحث لن بحث ل ل م وإن ا ر ا س ة لا البرنامج جدا أ ح س ب أ ن وجهك تمعر غضبا لهذه ا ل م ق ط و ع ة و أ ع ل م لماذا ل أ ن ه ا م ل ي ئ ة ب ا ل أ خ ط ا ء ولكن حياتنا م ل ي ئ ة ب ا ل أ خ ط ا ء و م ب ع ث ر ة كتلك الكلمات التي سمعتها فلم ا لا يتمعر وجهك حينما ترى حياتك م ل ي ئ ة ب ا ل أ خ ط ا ء إ ن هذه ا ل أ خ ط ا ء ا ل ن ح و ي ة أ و ا ل ب ل ا غ ي ة لا تقدم ولا تؤخر في ميزان الله شيء ومع ذلك تغضب لها أ م ا ا ل أ خ ط ا ء التي نراها من حولنا ونراها في حياتنا فهي ذات ق ي م نحوية ل أ ن ه ا تنخر في المجتمع وتنخر في أ خ ل ا ق ن ا سواء أ خ ط ا ء خ ل ق ي ة أ و س ل و ك ي ة أ و تعبديه فلماذا لا نغضب ولا نتمعر لها أخي جرب جرب أن يتمعر وجهك حينما ترى منكرا جرب أن الأخطاء يتماعر حينما تنقي حياتك جرب جرب وجهك جرب جرب جرب جرب جرب ترى منكرا من Ooh,、mm -hmm. Bye.